أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقفوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأفى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله Innahu insan yang mereka yang mereka yang mereka yang mereka yang mereka yang mereka yang كتبوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونتصل الآيات لقوم يعلمون وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم وفعلوا في دينكم فقاتلوا أمة الكفر إن إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثوا إيمانه وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشكي صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتتقذوا من دون الله ولا رسوله؟ ولم يستخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعبروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ قَالِدُونَ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 Qul inka na abahukum wa abnayukum wa ikhwanukum wa azwajukum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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم وليتم دبرين ثم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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يرقوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم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 والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون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 كثير من الأحبال والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكذبون الذهب والفضة ولا يوفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.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 وقاتل المشركين كاففا كما يقاتلونكم كاففا وأعلموا أن الله مع المستقيم إن من نسيء زيادة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 فما متى عُلَّمَتِهِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلَّا قَلِيلٍ إلَّا تَنْفِرُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَظُلُّهُ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 إن في روح فافا وثقالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا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 أنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبط قلوبهم فهم في ربهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين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 ان جَهَنَّمَ مَلْحِقَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ كُلٌّ يُصِيبُنَا إلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحت الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده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 وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرشوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم اَيْلُذُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُقُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُقَاو مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْقُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون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 ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهدئوا وإن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألته ليقول إن إنما كنا نخوض ونلعب قل أَبِلَّ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم قالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد من كم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخطكم كالذي خاضوا أولئك حافظون أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنة تجري من تحتها الأنهار والقادة فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا رَأَى الْمُنَافِقِينَ غَضِبَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ وَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن تَوَلُّوا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ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 بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلمون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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرحل مخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفر في الحرب قُلْنَا أُوجُهَ النَّمِ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإرَجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخُرُجُ مَعِي أَبَداً فَقُلْ لَنْ تَخُرُجُ مَعِي أَبَداً وَلَا تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوَّهُ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إن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 وَإِذًا أُنْزِلَتْ سُورَةُ أَنَامُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وسَيَرَى الله عملكم ورسوله ثم تعدون الى عالم الغيب والشهاده ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون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 والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 وأن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 والذين اتخذوا مسدا ضرا وكفر وتفريق بين المؤمنين وإنصادا لمن عرب الله رسوله من قبل ول يحلفن إن أردنا إلى الحسن والله يشهد إن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 طهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، أم من أسس بنيانه على شفاجه في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين tidak ada orang yang di antara mereka yang telah dibuat berbeda dalam hati mereka kecuali Allah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 العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمحروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ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 وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَالِجَأٌ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبِعُوا عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحراب أن يتقلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه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 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غظا واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوكم رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم